بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمم القم الليل إلا قليل نصفه أو قص منه طليل أو زد عليه ورث للقرآن ترث لا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان نشيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك